سَلْبَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آَيَةٍ بَيْنَهُ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْثِهِ لما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسر اونا من الذين امنوا والذين اتقوا فوقهم مكهما والله يرزق من يشاء كَنَنَ النَّاسُ امْتَتُوا وَاحِدَة فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ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 وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بُرْأَنَ بَيْنَهُمْ فَانْغَضَّ نَظَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقَالُوا هَذَا الَّذِي كُنَّا بِهِ مُكَذِّبِينَ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ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 مَسَّتْهُمْ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلَتِ الْأَرْضُ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعْجِزَةً مَتَاعَنَص الا اننا نصر الله قريب يسالونك ماذا يفوق قورتهم من خير ينفذ للوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن الس ம ஆயரிய ச இன்